كان ذا مال وبنين إذا تطلع عليه آياتنا قال ساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمون لها مسبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرم فتنادوا مسبحين أنغدو على حرضكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافون ألا يدخل النهار يوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادم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 إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزنقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين